ولا تطع كل حلافي مهين هماز مشعاء بنميم من ناعل الخير معتدن في عتل بعد ذلك زليم ام كان ذا مال وبنين jika turutlah Aleya'at-Nya, maka asatir lewlin, sana semuahal khurtoom. Inna belu nahum kama belu nah a'ashab al jannah. Jika qasamu, la yacrimnaha فطاف عليها طائفون من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم فتنادهم مصبحين ان نغدو على حراثكم ان كنتم صارمين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 Bilah nu mahrumun. Kata awasat humun. Alma kurla kum, lalu la tusbuhud. Kata subhan Rabbina. Inna kuna zalimin. Faqabla baghuhum, ala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 كذلك العذاب، والعذاب لآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات نعيم. أفَنَجَعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَم لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهموا أيهم بذلك زعيم ام لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة نبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث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 Fajtabahu Rabbuhu, fajaluhu min al salihin. Wa iyyakadul ladin kfarul yezlukul kab abu farhim lama semgudzikl. Wiyakulul inna hu la majnoon. Wmahu